وتحسبهم أيقاضا وهم رقود وانقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراءه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلياظر فلياظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه واليتلف